ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائن فلا تنهر وَمَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ